ان شرف العلم يشرف المعلوم شرف العلم يشرف المعلوم والمعلوم هنا هو الله جل جلاله لذلك كان هذا العلم اول ما ينبغي ان يتعلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله امين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى ود وبعد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يتواصل الحديث في الباب الرابع وهو باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وتعلى هذه الترجمة أورد المصنف ما يفيد هذا المعنى فذكر قوله تعالى قل أبي سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا بها المشركين وهي الآية الثامنة بعد المئة من سورة يوسف وأورد حديث عبد الله بن عباس من البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعد معاذا إلى اليمن قال إنك تاتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإن هم أطعوك لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فاينهما تطوعك لذلك فعلمهم ان الله فرض عليهم صبغه تؤخذ من الغيائم فترد على فقراهم فاينهما تطوعك لذلك فياك وقرايب اموالهم واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب واورد حديث سالم بن سعد من البخاري ومسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو عطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذكون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اينا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقيل هو يشتكي عينيه فارسلوا اليه فوتي به فمسق ق في عينيه ودعا له فبرئ كالم لم يكن به وجع فاعطاه الرايه فقال انفذ على نسلك حتى تنزل مساحتهم ثم ذهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم طيب دي النصوص التي اوردها تحت الترجمه وهي تفيد المعنى انه الباب اي عنوان الدرس قال باب الدعوه الى شهاده لا اله الا الله فهو عنده حكم شرعي انه الناس يدعو الى توحيد المولى سبحانه وتعالى لكن المصنب من فق هذه النصوص استنبط ثلاثين ثلاثين حكما شرعيا في قوله فيه مسائل يعني الباب نحن بالأمس تكلمنا عن المسالة الثالثة عشرة وهي مصرف الزكاة على حسب ما يعني اتكلمنا بالأمس اتكلمنا عن المسالة رقم 13 مصرف الزكاة معخوذة من الحديث تأخذ من أغنيائهم وترد على ققراء مفصلنا في هذا الموضوع المسألة الرابعة عشر قال كشف العالم الشبهة عن المتعلم كشف العالم الشبهة عن المتعلم هذه المسألة مأخوذة من الحديث الذي أورده في الباب وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معازاً بعثه طبعا حاكما ومعلما وقاضيا ولما تكلم معاه عن الزكاة قال له بعد أن قال تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم عشان في مسألة مهمة جدا تعلق به وذي هي الشبهة ذاته أنه يعني لازم العالم يوري المتعلم الشبهة عشان ما يختلط لأنه في ناس نعملوا بسم الاسلام وهم جهاله يعني ممكن يامل بسم الاسلام وهو شنو وهو جاي عشان كده لما اتكلم معاه عن الزكاه كشف له وشو باغا له واياك كرائم اموالي فدي مساله الان كثير من الناس بيمروا في الزكاه او خدمه الاسلام هسه عندنا في البلد دي تلقى واحد بتاع زكاه ما عارف يشتغل كيف وان تكون انت كويسه بارخدم الاسلام اريم فيك اذا في كانت الانعام اليقط ذاك البهيمه السمينه والبهيمه اللي لون جيب دي يا خدي بتنفع معايا بتاعنا لا انت تربت دي مساكين يعني المساكين تظلمنا نسد المساكين تشيله المتوسطه ده, ده المرجوح قال له اياك وكرائم امواله يعني الإسلام لم يظهر كنته عشانه مسكين لم يمكن أن نشيل حقه كنته الدول المسكين الحاجة الكويثة البهيبة الكويثة بتاع تزول دي يخلوها له يشيله الحاجة الوسط عشان كده تلقى انه في ناس الآن يشتغلوا باسم الإسلام وما عارف مين بيعمله حتى في ميداية دعمة تلقاه هو دائر نتو الإسلام لكن ما عارف يشتغل كيف يطلع يشتغل كده مراتي يفتي يضيق على الناس لمن يصير روحه اذا لكم حرام حرام هو يقول حرام انتو بتتحملوا انت الناس ساي عشان انت امام جامع ولا ايش يعني فبتلقى في ناس بيضيقوا على الناس وفي ناس برضه ما بيتدخلوا الشوطه ليك طالعه حلال حلال ما عنده حرام اي شيء بيع السجاير حلال يلف حلال مجرم ده مرات تلقاوه هو قد تكون يعني نتو ده يخدم الإسلام ويخدم المسلمين لكن يعني يفتح لهم باب للوقوع في الحرام أو يضيق عليهم كذلك واحد تاني في باب إنه يحرم عليهم حاجات الإسلام فيها سعى فيبقى الذين لازم يعرف يشتغل صاح لأنه بعد سلم الدين ده أصلا دين صاح ما فهم وبعدين قال ما جاء عليكم في الدين من حرج ما في حاجه كده الدين ده في حاجه صعبه زي ما نادي توهم يقول لك والله يا اخي لو جت الشريعه دي يعني الا نخلي البلد دي وانت انت على الشارع كان جاني تظلمك بقى تظلمك او يقول لك والله انت كماسكت البلد دي عايز يقول لك خلي عليكم انت لانك انا مسكنها ده, إن ده انك قلت لك لانك لحجك بس انت ما فاهم حاجه دي مشكلتك انه في ناس بيسيئوا للمنهج انه في ناس ايش يعني اذا بتلقى الجهاديه ده على الصوره سيئه جدا في العالم جماعه الاخوان المسلمين كرهوا نازل الاسلام نحن نياتهم ماذا اني قلت فتكون نيات كويسه لكن يكرعك الاسلام بالفكره بتاعته بالفكره بتاع ربنا انت عارف يضيق عليك واشتغل بيه وبي حاجات هي ما من الدين الا بيصلك الاسلام لانه اتنوا وبتفكرينه الاسلام الفكره بتاعته دي يفتكر انه المالج بتاعه الفكره اللي هو فكره الاخوان المسلمين فكره حسن البنا وهي فكره منحربه في العقيده والسلوك ما بتمثل الاسلام والله منهج حسن البنا المصري ما بمسير الاسلام باي شكل ولا يوم الا شعارات كوارث لا ولا لغير الله دين الاسلام اقبل على هذا ربنا نكون حيران وهو حيران في رقبته في حيران اكبر منك انت انت فاهم كلامي ما عنده حاجة سوء حلقيم كبيرة لكن ما عنده والآن الواقع الواقع يكشف ليك حبيبت النازل النازل كله التلفزيون كان كله عرباء الجيش ووجكة والترابي طالع ونازل فهذا في البلد دي في الحلال كان بكل ما تعني الكلمة ناس كويسين شاء لهم جاء الترابي شاء لهم وصالح العام هررر بين يومه ليه لهم وصالح العام لما نزاد وشاء له صالح العام التسوى كريت تلقى في الجيدة انت فاهم هل ما خل زهر الترهابي شاهدوا قلوا عشان يجيب جماعته لما نهوزاته في النهاية شاهدوا الصالح العام وديه أحسن حاجة إذا عملت انت مهم كلامي؟ عشان كده الإسلام ده ما تصرفات الناس ما بتعمل ما بتمثيل الإسلام الإسلام بمثيل المنهج العلم العلم بتاع الإسلام الحق اللي موجود في الكتب اللي قاله النبع سلم إنه هذا بمثيل الإسلام وهذا يعني ما بمثيل الإسلام الفيصل في ذلك الحكم الشرعي لوجوه الكتاب والسنه ليس التصرفات الناس التي تحسب على الاسلام دي المساله الرابعه و10 المساله الخامسه و10 قال النهي عن كرائم الاموال ودي طبعا واضحه هو وإياك اللي هو قال اياك وكرائم شنو امواليمه اللي هو بيتكلم عنه شيل البهيمه المتوسطه ما يشيل البهيمه العزيزه عن صاحبها واضحه المادة ال 16 قال التقاء دعوه المظلوم ونسلقه قوي جدا من وناثه اي ذول مظلوم والله لو لو عرف هذه الحقيقه ما مهتاج لمحامي بس هو بعد تلقاو هو مظلوم لكن عمل له اربع محامين في شنو يعني ده لانه ذاته بتلقاو ينظلم في دي لكنه هو ظالم له 90 واحدين بعناق وفعلًا ده ظلمه لكن هو قال له كم كم واحد هنا وبعدين ما عنده شي غزاته في الله سبحانه وتعالى ما بيسلم وعز وجل يرفع يدينه لله سبحانه وتعالى خاص الناس البشريكون بيقول لك والله شكيتك على سيد البنيان هذا حتى كان مظلوم ما ما ما, ما السلاح بتاعه الله ما لك له انه يسال الله سبحانه وتعالى ان ينصره على الظالم و النبي عليه الصلاه والسلام قال دعوه المظلوم مستجابه اصلا هو قال لي اتقى دعوه المظلوم اصلا دعوه المظلوم النبي عليه الصلاه والسلام قال مستجابه في روايه ثانيه قال ثلاثه دعوات مجابات لا شك فيهن وشو فيهم دعوه المسافر ودعوه المظلوم ودعوه المضطر النبي عليه الصلاه والسلام قال الثلاث دعوات دي المستجابات ما في ذول يشك في الكلام ده ما في جب. اللي هو دعوه المسافر مسافر عنده دعوه مستجابه فهمت ودعوه المظلوم اللي هو ده في فخه المساله المظلوم عنده دعوه مستجابه النبي عليه الصلاه والسلام قال الله بيستجيب له وفي روايه قال لانصرنك ولو بعد حين يعني هيستجيب لك وينصرك على المظلوم ولو بعد حين ودعوه المضطر ودعوة المغطر برضو مستجعب أسفية معها برضو تغيير دخل على إبليس رب تلقى عند الصوفية كفكر منحرف في العقيدة والسلوك واحد تلقاه يعني يمشي للشيخ وهو أقرب للشيخ دعوة هو أقرب للشيخ مثلاً دايل ليه جنة ما ولد طبعاً دايل جنة المال والبنون زينة الحاسد الدنيا فهو مضطر للجنة المضطر منه مضطرده ولا مضطر الشيخ الشيخ ما له مالك تلد ولا ما تلد تموت انت ولا ماكم فيمكن انت هو يشير ان الله هذيك الجمله اللي جانا يا اخي الجلده انت ما مضطر دايره انت اقرب الى الله من الشيخ لانك انت المضطر ولدك عيان انت مضطر عشان يبقى شديد انت ذاتك عيان في رقبتك عندك مرض مضطر عندك مشكله حطبق انت مضطر ان تقرب الى الله عز وجل لكن كده قال اما يجيب إذا المضطر اذا دعاه فدعوه المضطر بتسجاب يجي ناس يخلوا الشيء اللي بيجربوا من عند سبحانه وتعالى لانه تربوا على في صوفي خميس تربت الامه دي بالذات بعد ما رجوا الانجليز دقوا فينا مغارب سلمونا صوفيا مرقوا بيهني وخلونا مع بتكه وبسروال و الناس الذين كمان تموا الناقصة أصلا ذلك كانوا مستعبدين عمال البلد ذلك كمان تموا استعمار باسم الإسلام مرقوا ذلك بسك فيك الشيخ كل شيخ بسك لغرية ما شايف القوم دي مجددع في القرى كل شيخ لجمعها تعرف بسك لغرية و بيقى كان وكيل الله في عرضي عاوز جانا تمشي لغرية مطرة تمشي لغرية عيان تمشي لغرية هذا التطلق بردك تمشي للشيخ تعرز تمشي للشيخ قاعد كأنه وكيل والأمة صدقت لغاية ما يجينا كشفناهم في الآون الأخيرة جاءت الدعوة السلفية وجوان صار رسولا وكشفوا الناس ذلك وبيقوا ما عندهم حاجة ما عندهم. لكن جو دي لح يوم ثاني الناس حسن البنة, البنة عملوا لهم رأسه قار وعمل لهم اتحادات وعمل لهم مجالس كلها عشان يحيوهم تاني لكن لم يتقوم لهم القائمة بإذن الله الجيل القائم ده ما أظن إلا له كذا يعني صوفي إلا له تاني كورجة قدر الزمان ديك وأبولك زي الزمان الشيخ يكون قاعد كأنه ملك قدت له أنه لم يتقوم لها بإذن الله يقول لهم كذا ممكن يا اخوه متكزه بسيطه كده اخوانا المطر قربت دي ان شاء الله الله غير ينزل الغيث ينور حينا لكن الملوخ ذاك ثاني ينجي جدك ما بتقلو ما في ثاني الحكايه دي اتكتبت ووضحت انت فاهم كلامي اذا عرفنا ذلك يبقى دي المساله رقم المساله رقم رقم 16 المساله ال17 الاخبار بانها لا تحجب ولا توجب طبعا دي المساله دي واضحه في الحديث واتقى دعوه المظلوم فانه ليس بيننا وبين الله حجابه المساله دي واضحه في النص المساله الثامنه 18 قال من ادله التوحيد ما جرى على سيد الموكلين وسادات الاولياء من المشقه والجور والوباء طبعا لما نقول سادات الاولياء يا جماعه بنستخدم الاولياء ده ناس بتكه وخدعونا وهقول لك يا كربته ولاولياء الاولياء بلاخين دال ميام ناس ابوك شيخ دال ميام الحلقه اللي دي اللي بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم واهل الصحابه لانه سيد المرسلين ده النبي صلى الله عليه وسلم اسادات الاولياء هم من هم الصحابه يعني يعني اذا في اولياء في الامه ففي مقدمه الاولياء من الصحابه دال ثبات الاولياء ده اصلا ومال الناس اللي اللي اللي حققوا معنا الولاء الصحيح بشاهده القران من المؤمنين الذين صدقوا ميعاد الله عليه دين الصحابه فمينهم ما قصر نحبه ومينهم ينتظر وما بدلوا تبديلا فبنقصد بالكلام ده بخصوص ده السيد المسلمين بكبرنا وعسله سادات الاولياء بخصوص ذلك من الصحابه ودي بيتكلم عنها قال لك من ادله التوحيد ودي برضه صوفيا يعني الان لعبوا فيها دورا كبيرا في تزييف الحقيقه من ادله التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الاولياء من المشقه والجوع والظلام طبعا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في غزوه احد اتكلمنا انه ضرب شج راسه ضربوا المسلمون شقوا راسه في الغزوه وده سيد المرسلين ده كلامي وكسرت رباعيته سنه الرابعه كسروه في الحرب ومع ده ده ومع ده كله قال وبرضه قال من الجوع عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان يمر علينا الهلال والهلالان ولا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له كيف كنتم تعيشون قال فكنا نعيش على السودان الماء والتمر الكلام ده بالنسبه لامن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضربت ده يعني شو جراسه الكلام ده قرمت بقى مساله وبعد ده ما نفهم ما نفهم والله ما كان ده اللي اتكلمنا احنا في الشيخ نحن اذا تكلمنا في شيخ عاطل مجرم ولك يا جماعه بقول لك يا رسول الله والله زول ده وميت والله زول ده ما فيك عمليه هتخصخ انت ما تجيب خبره هتخص سول ثلاثه لما ضربوه وشقوا راسه ما نفخوا يعني ما نفخ هالجماعه المشركين دال ما عذبون الواحد عشان شقوا راسه مع انه عنده مكان عند الله عز وجل لكن دي سنن وكان بيجوا حتى الان انت تجيك حاجه انا لا اتكلم ما بتكلم في العوالق دال اذا اجتني حمى ساخه انت فاهم كلامي اجي اقول لك شايف كر لاي هذاك راكد لك في ال ركدوا لك قعدك راقد ما قاعد تقوم رقد نلعب وين ده انا يركلي زي ابن حما يقول رقد الشيخ الشيخ تنيو هم امرقه في لندن <تصفيق> طيب تاكر رقدتني في انا ترقدني الشيخ جاتني حما راجل بسم الله في السرير ابوك الشيخ ده هل بوديه هناك يا اخو تقنا في الاردن لانه عنده سرطان وداه ومنه القشط والشغاله دهنه سؤال مفروغ يقولي عليه او سوفي في سوفيني تجيب وماخذن خطيب فرقه ان جماعه قلبي يغشوك يغشوا الهم ويعني يقول لك انت انت اذا اتكلمت فيهم بيحصل لك كده والاوليه دي اللي بتصرف فيك والاوليه ويقول لك الشيخ يعمل لك كده يرد منك الالم كله وده علي ابن ابي طالب ولي كبير ولا مايهم وش قلت عيونه جاءت عنه ما حصل قال انا ولي ديش كويس قال <تبقى> <كتنة> <تبقى> ما عمل القدايه اللي رغبته عيان علي ابن ولي كبير وعيان يجي ده يوشك يوشك ده اشيخ مرض يجوا واحد عشان تعرف الشركه لما بعد يكون بزي يجوا يقولين له كده هوب يابن الشيخ ها شيخ وين ما اشمل ما بيجي والله دول عيان والله الشيخ ما شاء الله لندن يعمل فحوصات الشيخ ده يقول لكم كان كد نرجعه لما نجي هو اللي ابن العيان في لندن ترجعوا انت حس اذا مشرك وشاب مش قلب سم قوم عميوم فهم لا يقولون وجل وجلك ما بفهموا زي وجل البغي ما عل قال منهم الا كالانعام بل هم اضل السبل شوف فلاج بقي بتفهم انت في غناوه بتفهم اذن دل على قال ذل باين والباين محتم منه فاذا عرفنا ذلك يبقى المساله المساله التاسعه 19 قال قوله صلى الله عليه وسلم لو وصلنا الرايه غدا قال عالم من اعلام النبوة انت خد بالك من كلامنا ده من اعلام النبوة لانه بعث لنا في الحديث الذي اورده المفسر دي في الباب الواحد سهل بن سعد النباح سلم قال يوم خيبر أي غزوة خيبر قال لو أعطينا الراية غدا غدا غدا دي أعلى من أهلام النبوة لما يقول النباح سلم بكرة حيكون كده وما يستثني معناه حيكون كده حيكون ما في شك يعني الآن ما في ذلك يقدر يقول غدا سوف أعمل كده الا انا استثني انت فاهم كلامي لانه ممكن تقول بكره هفطر ها في الا في الفطور هاكل لي سمك ويلا تقول ان شاء الله لانه بكره <تصفيق> يمكن تبود ولا عندك شك بالحكايه معاك انت تبود او جريش تاخذ به وسمكه ما في تنشل قروشك جد حرام انت فاهم كلامي بطنك تطوم تجيك ملاريا اكانجا بولك ما تاخو ما غدن دي عشان كده غدن علم من أعلامه لما انا بسلم يا استاذني قول غدن لو اعطينا ده دليل على انه صدق انه النبي صحيح ده صدق دليل على صدق انه بيقول انه الكلام ده حدث الكلام ده حصل انه جاء بكره فعلا جاء بكره وفعلا اعطى الرايه للرجل الذي ذكروا في الحديث اذا قال لو اطلنا الرايه غدا اللي هو اعلم من اعلام شنو من اعلام النبوه واضح لانه تحقق هذا المساله ال20 تفلو في عيني علم من اعلام ايضا ودي معجزه كان كذا بيذكر هذا في دعاء النبوه انه ازول دعيان ولافيه درجات مش كده ما في علاج دول طوالي بيبقى في ساعته كويس ما فيه انت العذاب لقاك ذول عيانة قدوا طوال بي ذاته بي كويس وخاصة وجاء عيون لقاك ذول طوال عمل كده المرهم بي طوال كويس ما لازم يكمل ثلاثة مرات في اليوم وحقا وحبوب حتى بعد ذاك شوية شوية لكن ذا عالم من اعلام النبوة انت فاهم كلامي لما طوال جاء بو بصق في عينيه برياء كأن لم يكن بي وجاء بما يدل لك على صدق جنو نبوته وان دي معجزه بمعجزات النبي صلى الله عليه واله المساله 20 المساله ال 21 فضيله ال رضي الله تعالى عنه وده علي في فضائله انه علي رضي الله تعالى عنه هذه الفضيله ماخوذه من انه انا بسلم قال لو عطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله الرسول شهد له انه علي رضي الله تعالى عنه بيحب الله وبيحب النبي عليه الصلاه والسلام وديت تفهم في باب الفضل وكذلك يحبه الله ورسوله وده خراج دهول كبير دي, دي دي شهاده دي اربع درجات وتخليه مميز من الامه الى الى قيام الساعه اللي دي شعره ده منو معصلم ما مع كلام بيقول اي زول مش كلام بتاع صوفيه سهل يقول لك ابونا الشيخ ده بيحب المصطفى يصفي دمه لا كذاب يحب صور ولا تصدق يقول لك والله ابونا الشيخ ده بيحب المصطفى شديد ولا انت زي الرسول المصطفى كلمه قال لك انا بحب الزول ده لا وطيب انت ما تكفي مشديد كده ليه ده ده بعلم بحب المصطفى والمصطفى بيحبه والله ثاني الرجل ان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولي كبيره من اولياء الله جل وبعد ده كله مع انه طريقه يجي عاطل بين يوم وليله يقطع له اوراد ما انزل الله بين سلطان والبلوه طريقه وكشاكش ودلاليكه وينبطوا جايين لي الحله عفن وبعدين يقول لك هذا ولي ودعلي وني طريقته ولي عليك ولي بتعرف طريقه اسمها الطريقه العلويه في في طريقه ما في وعدك او لي ما فادك بالطريه فينقذ المساله اللي شو فضيله علي رضي الله تعالى عنه اللي هو الحدث شلون الثانيه والعشرين فضل الصحابه في دوكهم تلك الليله وشغلهم عن بشاره الفتح دي مساله مهمه جدا انت تشوف الاذل لما يكون في معركه لما الناس يكونوا بقتله في معركه من كفار اهم شيء بيكون عندهم شنو انه ينتصروا على العدو في حاجه ثانيه لما يكون الناس يكونوا بقتله في كفار اهم شيء بيكون عند ذول المقاتل انه ينتصروا على العدو والمعركه تمتهي لكن قال لك فضل الصحابه انه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اطي لنا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله قال لك انشغلوا عن الفتح لين رسول قال يفتح الله على يديه يعني هتفتح خيبر انت فاهم هتفتح خيبر على يد هذا الرجل لكن الكلام بتاع يفتح يفتح الله على يد الصحابه قضيه النصر دي كلها ما شغلتهم ما شغلتهم مثل انه كل واحد بيحب يكون هو الرجل ده يحب يكون شنو هو الرجل اللي بيكون بكره الرسول بيقول له استلم الرايه كلهم انشغلوا بمن هو هذا الرجل وكل واحد تمنى ان يكون هو شنو هو هذا الرجل وشغالين له كله يا ربي ما بكون انا لا يقول لي اخي افتكر يكون انا الاحتمال يكون ذا والرسول قال يفتح الله على ديل لكن لكن لما كان في جهاده كبيره دي شغلته مع مساله شنو عن مسألة الفتح اللي هو رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نهب نتوقف إلى هنا في المسائل ونواصل إن شاء الله في دلس الغد أنا صلى الله عليه وسلم على محمد